اشهد أنه لا إله إذا الله وحده لا شريك له اشهد أن محمد عبده ورسوله ثم أما بعد فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين انك حميد المجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين اغثام فالั้ني انك حميد المجيد ثم أما بعد من دواعي سرور المرض أن يجد من يحبه والمحبة كما تعلمون هي أصول السير ولا يكون المرء محبا إلا إذا كان متابعا لذلك تجد الصحابة رضوان الله عليهم كان حبهم جبليا لنبيهم صلى الله عليه وسلم بخلاف غيرهم ممن تكلف حب النبي صلى الله عليه وسلم فسقط عايز يكلك مقياس لابد أن ترى في من تعاشر دواء المحبة والمحبة هي الأصل النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون يقول والله لا يؤمن والله لا يؤمن حتى لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين طيب هذا حديث جليل عظيم ولكن كيف لك أن تعرف مقياس حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلبك وكيف تتأسى بنبيك صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة وفي جملة هذه الأخلاق التي حرم الناس منها وأنا لما أعني محبة النبي صلى الله عليه وسلم أعني حبك لنبيك على قدر حبك لدينك لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم وحدها بدون عمل ولا متابعة ولا تحقيق لأمر الله عز وجل هبا من ثورة. كيف تغني عنك ألا ترى لحال المنافقين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يقاتلون معه وكانوا يفعلون ومنهم من يقول أحبك ولكن عند المحق كانوا يسقطون إذن المحبة شعار ورمز وهي أصول في القلب ولكن كيف كما قلت للعبد أن يرى بوادر هذه المحبة اسمع لنبيك صلى الله عليه وسلم روى أبو داود بسند حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهي تحكي أم الحصي تقولوا كن في حجة النبي صلى الله عليه وسلم التي حج وهي آخر حجة حجة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أراد أن يعلم مقدار حب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الدين ومقدار حب الصحابة لنبيهم صلى الله عليه وسلم يراجع حجة النبي صلى الله عليه وسلم لأن فيها الخواعد وفيها الأصول وفيها ما ينبني عليه العبد كيف يسير وكيف للعبد أن ينتقس كيف حاله النبي صلى الله عليه وسلم جاء في هذه الخطب الخطبة الجامعة وعظم امر كل شيء ووضع القواعد وقال من أراد أن يسير إلى الجنة فليسير خلفي ومن أراد غير ذلك فليراجع نفسه ثم سكت ثم رفع أصبعه إلى السماء وقال اللهم إني قد بلغت طيب تستنبط إيه تستنبط أن وجود النبي صلى الله عليه وسلم على أرض هذه في هذه الحياة وجود إيه خفيف طب من اللي يشعر بهذا الوجود؟ لا يشعر به إلا محب. إلا, محب. إلا محب انت عارف لما يكون عندك واحد من الصفر عزيز عليك وجايلك فالغالب الناس بتسلم وتقعد فتلاقي المحب يقول له انت امتول معنا ولا ايه قصة بالزفر والجماعة اللي هم من أصحاب الأموال يقول له هاتي المال وروح كامل مش بيحصل معنا في دنيتنا كده بتقول له هنشترو لك كذا وكمل إبا انت عايزه يسافر واحد تاني بيقول له ايه انت جاعد معنا كامل طيب يا أخي تحاول تجمع نفسك وقعد معنا هذا محب لذلك في حجة النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج معه مئة ألف كل محب ولكن بعد موته ارتد من ارتد من العرب وكفر من كفر وعاد إلى كفره مرة أخرى ولم يبق إلا المحب فكان امتحانا قاسيا لمن دع المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا أقف مع رجلي كليهما له مواقف الموقف الأول مع بلال وكلكم تعلمون قصة بلال ولكن أقف مع بلال وأسامه تقول أم الحسين كنا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم على ناقته على الجمل طيب النبي ركب الجمل هل يحتاج الجمل إلى شيء؟ لا شيء قالت وإذا بأرى رجلين بلال وأسامة وإذا بأحدهم يمسك خطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ويمشي رويدا يعني متعلق في الخطام كده وينظر للنبي صلى الله عليه وسلم خذ الموقف الثاني يقول إيه وإذا بالآخر يظلل بسوبه على النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الحر وهو يرم من الجمرة طيب. طيب تدفع كامل اللي يمشي وراك في الشمس ويحطي دعليك دي معناها ايه؟ معناها بأن الصحابة كانت قلوبهم شفافة استقرأوا ما لا يستقرأ الناس علموا بأن هذا الدين مهما على وارتفع لابد له من نقصان في قلوب العباد أما الدين ظاهرا فإن الدين لا يضيمه شيء بل الدين ينقص من قدر العباد على قدر يعني تعلق بنبيهم صلى الله عليه وسلم وعلى قدر بعدهم عن نهج النبوة لأن عمر رضي الله عنه لما وقف قال إيه لما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم قلت ما من تمام إلا وبعده نقصان فإن تجبت العبر دمني قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر يقول إيه لما سبق أعراب النبي صلى الله عليه وسلم هو على فرصه فشقق ذلك على الصحابة أنت تسبق النبي صلى الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان ريكب القصوى نفس الناقة وكانت لا تسبق قال إيه إن الله عز وجل كتب على ما من شيء رفعه إلا وضعه يعني ايه الكلام ده يعني مهما يكون عندك علو لابد لك من نزول في يوم من الايام ولكل جوات كبوه ولكن احضر ان تكون كبوتك في الدين لأن الثبات على أمر الدين في وقت الفتن والمحن يسفر عن معاد الرجال ويسفر عن قدر تعلق العبد بربه ومتابعته لنبيه صلى الله عليه وسلم طب الملخصات دي كلها والقواعد والأصول وقصص الصحابة ليه؟ يقول لك اثبت على دينك في وقت الفتن وسأل الله عز وجل أن يلحقك بنبيك صلى الله عليه وسلم لأن أم سلم قالت إيه بلغنا أن أناسا يحرمون النظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم كيف بك لو حرمت كيف بك لو حجبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لك بعداً بعداً أو صقا صحقاً خليك بعين لماذا لأنك كسرت فيما عرضه النبي صلى الله عليه وسلم عليك من أمر الدين وقال ربما مبلغ أوعى من سامع وبلغ عني ولو آية يعني ايه؟ احمل هذا الدين في قلبك وإن الله عز وجل يعطي الدين لمن يحب ويعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب كله يشترك في أمر الدين أما أمر الدين لا يأخذه إلا محب ولا يتابع إلا محب طيب بلال يقف في قلب الحر ويخلع ثوبه ويظلل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي لم يأمره أصلا بذلك وهو محرم فبد المحرم يخنم بالسحاية قال لك لا يحق يجوز لكن أنت شمسية أي شيء تظل وحر مكة شديد طيب إيه العبره الحب يخنم فهل كنت تتخيل أن بلالا وأسامة وغير وغير من الصحابة ينتكسون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبداً كلا حتى عمر رضي الله عنه لما جاءه مال عظيم قال اجمع لي من كان يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرة الأولى وفرض لكل واحد فيهم خمسة ألاف وكل الذي يجي بعدهم الذي جاي بعدهم منه ألفين ثلاثة يعني في بعض الصحابة جاء متأخرا فقال يا أمير المؤمنين لماذا لا تساوي بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما تساوي قال لا إنما أعطي على قدر السابقة في الإسلام فليس أجر أحدهم الذي عانى مع النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما جاء أحد منكم على الإسلام فرآه يعني هل كنتين دولي يعني عايزي أقول لك اللي تعف في الثروة وكون الثروة مثل يهورسها على الجاهز كذلك الدين, الدين. تنهار دا لما ترى رجل مسلم في بلاد الكف يحارب على دينه لما تقول له تنصر صعب لما تقول له ارجع لكفرك كان صعب لما تقول له عندك حلال وحرام يقف بخلافه رجل ولد في الإسلام وفي قلب بلاد الإسلام ويتمرغ في الحرام تقول له انزع يقول لك مش قادر لا استطيع مش قادر مش عارف ادعي لي. أنت أولى بالدعاء لنفسك أنت مسلم وأنت مطالب أن تقف على مواقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأنت مطالب أن ترجع إلى شربك الأول اللي هو الكتاب والسنة فالسنة ليه وصلك للضعف الضعف ما جاء إلا على قلة محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي يقول في آخر الزمان يود رجل أن يراني بماله ونفسه وماله وكل ما يملك يعني يتمنى لو عنده تلال الأرض ذا يقول خدها كلها بس أرى النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بالنسبة لبلال وأوسامة كلكم تعلمون القصص ولكن ذاك الموقف ثم أسوخ لك الموقف الآخر عند أبي دوود أصنن ورواه أحبد وجماعة عبد الله بن عمر كلكم تعلمون ماذا حرصي ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى أن عمر رضي الله عنه فرض مرة فروت فقال من هاجر الهجرة الأولى فله خمسة آلاف فدخل من الصحابة ودخل عبد الله بن عمر أبوه هاجر بي وصحابي وعمر يعلم ما منزلت عبد الله من النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقسم المال خالد فخالد قال يا أمير المؤمنين هذه خمسة آلاف لعبد الله وهذه خمسة آلاف لك طيب إيه المشكلة في كده فإذا بعمر رضي الله عنه يقول والله لا أجتمع انا وعبد الله في خمسة آلام إما أن تعطيني أنا أربع وتعطيه هو خمس تبليل الألف اللي فاضل ده ابحث عن رجل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ولاقى ما لم يلقى عبد الله أعطيه إياه شوف التفاضل التفاضل على قدر الإيمان ودرجتك عند ربك على قدر محبتك لنبيك صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لها أصول يا أخوانا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون إلى أصل <تصفيق> مش, البوع. مش البوع حاول أن تتقرب من سنة نبيك صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر كان يفتي بأن للمرأة إذا كانت في الحج ورادت ان تلبس الخف يقطع الخف وظل على فترة طولها كذا فإذا بمرأة صفية بنت عبيد جلس جنب منه كله قالت يا عبد الله حدستني أم عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء في الخب يعني الكلام ده قال لا ما تكتعوشش البسه لأن المرأة تختلف عن رجل في الأحكام خليت البسه قالت فنظرت إلى عبد الله وقال سمع عنه تسليم مطلق ليه؟ طبعا يستنى كان يفطي بنفس الكلام وعنده ما ذهب وعنده وعنده, وعنده وفي نسبة التبع لا. لا يقدم على قول النبي صلى الله عليه وسلم أحد لذلك أيها الأحباب متبعة النبي صلى الله عليه وسلم صعبة مش, مش كلامي قال لنا أن تشعر أنك فعلا محب للنبي صلى الله عليه وسلم الإمام مالك رحمة الله عليه كان إذا قال حدثنا فلان عن فلان عن, فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم وتختلف أضعاء لماذا كان يتمنى لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما بالك اليوم وسنة النبي بين يديك والقران يتلى والايام تمر مسرعه كل ذلك ونحن يعني ننتزع من أصولنا درجه درجه يا الإنسان الانسان عنده خمس اصول الشهاده والصلاه والزكاه والحج والصيام ممكن يبقى في صيام لكن ما فيش استشعار للروحانيات اللي ممكن يكون عندك صلاه ولكن انت بعيد كل البعد عن الصلاه لماذا لأنك لم تصل إلى ما وصل إليه نبيك صلى الله عليه وسلم من استطعام للعبادة ضاق طعم الإيمان كأن للإيمان طعم أن تقف بين الله عز وجل وأن تتلزز وأن تتنفق من زكاة أمواله حيمر معنا قصة عجيبة جدا لبعض الصحابة ربما تسمع عنه الأول مرة ولكن هذا الصحابي حيي أن يذكر لماذا قيس بن عاصم قيس بن عاصم ده حدوتة ثانية خطو هذا الرجل, هذا الرجل كان سيدا في قومه ومن عجيب أمر هذا الرجل أنه كان لا يشرب الخمر في الجاهلية كان في بعض الصحابة كده نضاف ليه هو سيد في قومه يرى بأن الخمر تسقطه النهاردة عشان تقدر تنزع عن سجارة بس ما تستطعش عايز أدوية وعايز وعايز ولو قلت لك حرمه العلماء والنبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام لانتزعت ثم سنة لما تراود الأمر لما تعرض الأول لما؟ لأنك لست بمحبة وإن كنت تدعي المحبة لأن المحبة تسليم المطلق ويسلم تسليما قيس بن عاصم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو على الشرك وكان كافرا فلما رأاه النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بسيد أهل الوبر يعني سيد أهل الوبر النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن قيس كان من أغنى الناس حتى يقال أنه كان عنده وديان لا يستطيع أحد أن يراها من شدة الغنم والبقر والإبل وهذه الأشياء وكان كريما جوادا سخيا فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ورأى فيه النبي النجابة علم بأنه حي ستير وكريم وجواد فقال أجلس يا قيس ثم عرض عليه الإسلام في خلاص تتات القصة ثم جلس قيس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم تخيل انت أول شيء لهلعين حتى أن الأحنف ابن قيس يضرب به المسأل في الحل لا قيس ما كان أحلم منه لذلك لما قيل للأحنف ابن قيس من, من من تعلمت الحل قال من قيس ابن ساعدة من قيس ابن عاصم ابن خالد ابن, إيه؟ ابن حسان ابن المق قال له كيف قال كنت جالسا معه مرة وهو يحدس الناس طبعا المفروض من الأدب أنت قاعد تتكلم الناس لا تنشغلش تتكلم مع الواحد يديك ظهره أو يديك صفحته لا هذا خطأ لأن نبيك صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا كان إذا نادى عليه رجل يلتفت كلياتا صلى الله عليه وسلم فكان يحدس الناس وإذا برجل جاء به مكتوف مربوط إدي والتاني قتيل ثم جئ به أمام قيس وألقاه جميعا ما أخذش باني سابهم زمهم أكلم الناس وأنهى القصة وبعد من تأتي القصة قال ماذا وقع قالوا هذا قتيل وهذا قاتل قال من القتيل؟ قال ابنك قال ومن القاتل؟ قال ابن أخيك طبعاً أنت كبير العيلة هنا بقى الحلم الحل والتؤدة والأناة, والأناه وكيف تكون سيدا في قومك, في قومك. إذا لقيس لقى بن عاصم لما قبل الموت جمع ابنه وعطالهم قواعد وصول يمشوا عليه حتى يستطيع أن يصل كل منه إلى منزلة أبيه فنظر إليه وقال يا ابن أخي ده بيكلم ابن أخوه لما قتلت ابن عمك تقتل ابن عمك ليه والله ما أراك إلا قطعت رحمك يعني ده أخوك بتقتله ثم قال لابنه الأكبر قم إلى ابن عمك وفك قيده وقاتل يقطع الحبل بالسكين ثم أطلق صراحة ثم قال خذ أخيك فغسله. فغسله ثم صلي عليه علي. ثم تفنه وأحسن إليه ثم سق بيع من الإبن إلى أمه فإن أمه غريبة وواسيها بها وإن لله وإن إليه غرج ابتهت القضية ابتهت كيف لهذا الرجل أن يصد في هذا الوقت يعني قبل الإسلام لأشرب لا الخمج وفي أثناء الإسلام يضرب به المسل في الحلم فلما دخل وافداً على النبي صلى الله عليه وسلم كان له قصة أجيبة معه جلس للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول أستفتيك قال سل قال إني صاحب إبلي فما طر في هذا المال شوف الدماغ وصلت لحد فيه يعني واحد يبحث عن نواطن الخير كيف يصنع نرغب بقى عندك المال ما تشعرف تعمل به ايه وربما بتاخد المال تحطه في غير مكاني ولا يقبل منك واحد عنده زكاة مال يروح يبني بها جامع لا يجو عايز يعمل بها اي مكان تال لا انما ربنا جل وعلا حدد السمانية اصناك لمصارف الزكاة ما تحج عنه اللي يمنعك ان انت تسأل خايف نحسدك لا ولكنك مطالب بهذا المال حتى ان بعض العلماء شدد في هذا الامر ف قيس بن عاصم قال يا رسول الله عندي من الانعام ما ما لا يحصى ولكن عندي ضيف انفق عليه ركز معي وعندي ولد اخرج له النفقه وعندي ازواج, وعندي وعندي, وعندي, وعندي, أزواج وعندي, وعندي وعندي فما ترى يا رسول الله في هذا المال قال يا قيس اعطي حق الله في المال ما كان لسه الزكاه فرضت قال وما حقها يا رسول الله قال أن تربط في سبيل الله عنده متين تلتمية أربطهم في سبيل الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأن لهذا أجر قال سلم منح الظهر تالهر ده معك سيارة معك عربية معك متسك بتعدي على الناس طيرو طب أين سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان له فضل ظهر فليجد على ما لا ظهر له جارك عايز روح المستشفى وزوجته تعبانة وكده دينه مفتاح العربية دينه مفتاح المتسك يقف معاه خد تكتك احتسر هذه أشياء حرمنا منها أصلا ليه ممكن روح ياخدها ماشي عشان ما معاشي تمن المؤسك قل ما يقف لك رجل لله لكن لو على طريق الجن يقف له صابر الملاكي وغيره وغيره لا يقف مطلقا إلا ما كان عنده دين وهو يعلم بأن هذا المال مستخلف فيه فقال لكم النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم أفقر وماذا قال وامنح ذات لبن يعني ايه امنح ذات لبن كيلو لبن النهارده بكام واحنا كلنا فلاحين المفروض لك يوم في الاسبوع تطلع لله جارك عنده منرش يشتري كل لبن ب4 جنيه و5 ما بيشوفوش اصلا فقال له امنح ذات ذات ضر ثم قال له واذبح منها واطعم القانعة والمحترض يعني ايه الكلام ده الفقير والمسكين وابن السبيل افعل الخير في هذا المال فقال له يا رسول الله والله حينما يأتي الإبل من العشية إذا بالناس يتوفدون علي وفودا شوف كرم الحد فيه فإذا بكل رجل يمسك برأس بعير يعني ماسك بالحبل بتاعه فلا أقول له ماذا تصنع خذ ما شئت ودع ما شئت يبقى ايه يبقى كل ده بيحكي كل مع النبي صلى الله عليه وسلم أسلم من فترة بسيطة بس. محبة يا خن المحبة تقتضي ان تتابع <تصفيق> حتى لا <أنا> أطول عليكم <تصفيق> وإنهي هذا الرجل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحسن البصري ما رأينا عنده أنه جمع المال كل ما يأتيه مال ينفقه في سبيل الله ويفرق ويربط في الحر ويمنح ويفعل كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم, وكما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم. وعند موته كان له خمسا وثلاثين من الزكور أولاد يامن عزوة فجمع ابنائه وقال يا بني اسمعوا مني فإني لكم واعظ وهذا موت لا يغش فيه الولد ابنه ده خلاص روحك تطلع قال إذا أنا ميت فسودوا أكبركم يعني إحنا 35 اجعلك كبير حتى لا يتقال لكم الناس ولا تسودوا أصغركم اللي هو الصغير بتاعكم خالص ها؟ فيسفه أحلامكم ويتطاول على كبيركم فتسقطوا من أعين الناس كلمة كالذهب النهاردة ممكن أبنائك موجودين ولا تعز ولا مش كده بس وقال يا أبناء كونوا على ما كنت عليه منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المال يعني إيه خليك سابت ما تحوش خليك على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكان العهد ثم قال يا أبناء إذا أنا مت ها فلا تنح علي نائحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره ذلك صلى الله, صلى الله عليه وسلم هذه, هذه مواقف, مواقف سريعة هذه من أصحاب سريعة. النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عاجلة تقول, تقول لك لابد أن تراجع نفسك اولا مع نبيك صلى الله عليه وسلم, عليه وسلم. لأنك ستسأل عنه وهو الأصل الأصل من ضمن الثلاثة أسئلة في قبرك فإن نجوت من قبرك وصدقت محبتك مع النبي صلى الله عليه وسلم وصار قلبك فعلا يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم ستكون متابعا رغما عنك لأن المحب لا يخالف أسأل الله العظيم رب العرش العظيم